يصلح لكم أعمالكم أوفر لكم ذنوبكم ومن يوطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيم أما بعد فإن خير الحديث في كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ربنا تعالى جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطواتنا واتبعت من جنته النعيم ونسلحه تعالى كما جمعنا في هذا المكان على طاعته اجمعنا بنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في جنته انه تعالى ولي المبارك والقادر عليه فالله اكرم الحبيب زهير بارك الله فيكم وجعل من تقدمون من عمل في موازين حسناتكم يوم تلقونه انه جواب كريم اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس الثاني أو اللقاء الثاني من دروس شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى وهذه الأحاديث التي سمعت الأربعين النووية أو الأربعين تجاوزا وهي 42 حديثا وذالثة ما قلت في المرة الماضية من تعارف العرب على ذلك فإذا أطلق رقم فيه اثنين أو ثلاث أو أربع فأطلقون على الأصل فكما قيل اثنين وأربعين حديثا قالوا أربعين حديثا تجاوزا وهذا معروف في لغة العرب وهذه الأربعين تكلمت في المرة الماضية حولها وترجمت للإمام النووي رحمه الله ترجمة بسيطة حتى نتعرف على هذا الإمام ونتعرف على منهجه ثم تكلمت وقرأت مقدمته رحمه الله المقدمة التي قدم بها لهذا المتن الطيب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وذي معنه اقتفى أثر من قبله من أهل الحديث منهم كما ذكر عبد الله بن مبارك وسعيد بن سيد الثوري ومعين وغيرهم من أهل الحديث والأثر الذين جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بنيات متعددة وقلنا أن أصل الأربعين كما قيل أنه الإمام ابن الصلاح ابو عمرو ابن الصلاح الشهر رحمه الله تبارك وتعالى عفا 26 حديثا 26 حديثا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك جاء النووي رحمه الله وزاد عليها حتى بلغ الاثنين واربعين حديثا ثم جاء الإمام ابن رجب رحمه الله وختمها بالخمسين ختمها بالخمسين حديثا من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلهم ان شاء الله تعالى معنا الحديث الأول وهو حديث عمر مري الله عنه ألنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مالوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو رأت ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه قرآ هذا الحديث البخاري ومسلم كلا جار في الوجه عواه إمام المحدثين البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن نوير بن باديسة البخاري الجوفي مولاه وأبي الحسين مسلم بن الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحهما الهما الذين هما أصح الكتب المصنفة فهذا حديث عظيم اتفق عليه الإمامان وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن فوائد حديثية ونتكلم أيضا عن فقه الحديث حتى نجمع بينه الحديث والفقه وهو أعلى مراتب العلم هو الجمع بين الحديث والفقه أعلى مراتب العلم فهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في أكثر من موضع صحيحي وكما يعرفون من قرأ البخاري فقد أخرجه في سبع موضع من صحيحه عن من شيخه رحمه الله أي أنه روى هذا الحديث عن شيخ معين ثم روى من طريق آخر عن شيخ آخر فروى كل طريق عن شيخ مختلف وهذا يدل على سعة اطلاعه وأخذه عن كثير كثير من أهل العلم والشيوخ. حتى رحمه الله قال: أخذت العلم أو أخذت الحديث من ألف شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. الشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله أخرجه في ثمان مواقع، ولمن مسلم أيضا أخرجه في موضعين أو ثلاث. وهذا الحليث الحليث العظيم فيه من الأمور الشيء الجليلة التي تدور حول الإسلام وكما بينت أنه من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد اختلف الذين يريدون أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون فيها في أن هذا الحديث من أحاديث الأحاد، وأنه لا يعمل به في العقائد والأحكام، ولكن الإمام البخاري رضي الله عنه قد بدأ به صحيح، وهذا دليل على أن خبر الأحاد يعمل به في العقائد والأحكام. ولا بد من تفصيل حول هذه المسألة الحديثية حتى نفهم المراد من هذا الأمر حتى إذا خرج علينا بعض الأشاعر أو المعتزلة أو أهل الكلام أو المعطلين نقطع أن نرد عليهم بردود ثابتة واضحة من أدلة التفصيلية كما قال ذلك أهل الحديث والأثر. في هذا الحديث قال فيه أهل العلم أنه من حديث الأحد والآحاد. نعم لا يقبلون خبر الأحد. فأحادي الأحد يندرج تحت قبول الحديث أو من حيث أن الحديث يأتينا. بين عدد الرواه ففيه أنه متواتر عدد كثير ينقلون الحديث عند بعضهم البعض أما الآحاد فجاء من اسمه أنه فيه إفراد أي أنه واحد الذي يروي الحديث والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أنواع غريب ومشهور وعزيز والشاهد هنا من حديث عمر رضي الله عنه أنه حديث غريب أي فرد مطلق كما أطلق عليه أهل الحديث أي أنه رواه واحد عن واحد في طبقات الإسناد في طبقات بالإسناد فالحديث هذا رواه أربعة تفرده بروايته في أربع طبقات فهذا الحديث رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن مقاص من جليلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول انما الاعمال بالنيات ولم تصح رواية خارج هذه الرواية أو خارج هذا الطريق فلو رأينا رواية عن أبي هريرة عن النبي أنه قال إنما تعمل بالنيات فهذه رواية باطلة ولو قي الصحابي آخر روى هذا الحديث غير عمر بن الخطاب فهذه رواية ضعيفة جدا فالثابت من أهل الحديث أن هذا الحديث ما رواه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي، ورواه عن عمر عالقمة بن وقاس النيفي، ورواه عن عالقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. وهنا انتهى التفرد. وهنا انتهى التفرد. ثم جاء بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. الخلق الجفير الغفير والعدد الكثير الذين رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد بلغوا كما قيل أنهم بلغوا المئات ولكن رب هذه ال أو رب العدد الإمام ابن حجر رحمه الله فقال كما ذكر ذلك اذكر انه ذكر بالغ فيه في الفتح على ما اذكر انه قال منذ كتبت الحديثة حتى يوم هذا قد تتبعت طرق الحديث فما قدرت على تكميل المياه أي لم يقدر ولم يستطع ابن ابن حجر رحمه الله ان ما من رضوا هذا الحديث يحيى بن سعيد الانصاري فوق المئة فهم اقلوا من المئة فهم اقلوا من المئة لان جاءت رواية عن محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ انه قال رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري مئتان وخمسون نفساً، فلذلك رب البخاري أو رب ابن حجر رحمه الله هذا الكلام. الشاهد هو في التفرّب الذي جاء في اربع طبقات من طبقات السند، طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة التابي التابي التابي التابي. فكما قلت رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن القاسم عن عمر بن الخطابي رضي الله عنه وابن منده الإمام ابن منده رحمه الله كذكر أن السند فيه صحابيين وفيه تابعيين كيف هذا قال بأنه ثبت عنده من الأدلة أن عنقمة ابن القاسم الليثي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه هما صحابيان أي أثبت الصحبة لعنقمة وقد خالف في ذلك الجمهور وقد خالف في ذلك الجنوب. وقد قال إذا كان صحابي، فإذن فر السند اثنين من الصحابة واثنين من التابعين. أما إن لم يكن من الصحابة، ففي هذا السند ثلاثة من التابعين وواحد من الصحابة. و جاء هذا الإثناد كما قلت البخاري رحمه الله صدر به صدر به كتابه فجاء في أول كتاب كيف كان بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأدخله في موضع غير موضعه الأصلي فالنية تكون في قسم ليس له علاقة بالوحي أما الإمام البخاري رحمه الله وكان فقيها رحمه الله طيب في صوت إن شاء الله طيب الحمد لله قد يمكنك رفع الصوت اللي عندك أخي فالإمام بخري رحمه الله كان إماما حافظا وفقيها حتى قيل عنه أنه كان فقهه في تراجم أبوابه فجاء بهذه الترجمة كيف كان بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدرج الحديث الأول وهو حديث عمر إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنياد وقيل أو كثر الكلام حول سبب إتصال البخاري رحمه الله هذا الحديث في صدر كتابه الصحيح واختلفت الأقوال في ذلك ولكن الإمام ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري في المجلة الأول رجح ترجيحا لما هو يرى بأن ابن المنير في أول التراجم قال كان مقدمة النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء تناسب الافتتاح بالحديث الهجرة وايضا لما كان الوحي لبيان الاعمال الشرعية صدر ايضا بحديث الاعمال هذا تربيح اخر انه ان كان الوحي يبين الاعمال الشرعية و ينقلها، فكان الأولى البدء بحديث إنما الأعناب بنيات لبيان أهمية النية في العمل وما تقوم عليه وغير ذلك من الكلام وهذا بعض ما تكلم فيه ابن الحجر رحمه الله حول هذا الحديث حول هذا الحديث إذن الفائدة الحديثية فيه لأنه حديث وريد صدر به المال البخاري رحمه الله كتابه ليرد على المعتزلة والأشاعر والأهل الكلام في أن خبر الآحاد يؤخذ ويعمل به في العقائد والأحكام وحتى في آخر كتابه الصحيح ختم الكتاب بحديث آحاد أيضا وهو كلمتان خفيفتان على اللسان الى اخر الحديث هذا حديث ايضا احد لجبيوس مثلا ان هذا الخبر اي خبر احد هناك صوت ان شاء الله الأحاد لأنه لديه هو ويقبل إذا احتفت به القرائم إذا احتفت به القرائم طيب معي أخوه إن شاء الله من حيث فقه الحديث بعد أن بينا الفائدة الحديثية حول الإسطاد ففقه الحديث يطلب الكلام أكثر من ذلك بحيث أن نتنى الحديث الذي ذكر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكيحها فهجرته إلى ما حاجر إليه وهذا المدن جاء بألفاظ كثيرة مختلفة منها إنما العمل بنية الأعمال بالنيات ولمرين ما نوى ولكل مرين ما نوى وإنما وأيضا جاء بحذف أو حذف كلم أو جملة وان كانت هجرته لدنيا يصيبها أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وجاء بإتمام هذه الجملة وجاء أيضا ينكحها بغيرها كيتزوجها وغير ذلك من الاختلافات في الألفاظ التي لا تؤثر في المعنى بل تزيد المعنى وتوصل إلى المطلوب هذا الحديث تكلم فيه كثير من أهل العلم حول فضله ولا يدور حول في الإسلام فيه حتى قال الإيمان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وكان محدثا في العراق لو صنفت الأبواب لجعلت حديث الأعمال في البنيات حديث عمر في كل باب لو صنفت الأبواب أي لو جاء بتصنيف كتاب على الأبواب الفقهية لجعل حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات في كل باب من هذه الأبواب وأيضا روية عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم وقال أيضا يدخل في سبعين بابا من الفقه يدخل في سبعين بابا من الفقه لأنه كما سيأتي شرح الحديث لما ظرنا إلى النية وما تدور عليه الأعمال ناظرنا أن النية تدخل في كل الأعمال سواء كان هذا العمل فعل أو ترك أو قول كما سنبين إن شاء الله تعالى وأيضا جاء هذا الحديث مع غيره من الأحاديث المعينة التي ذكرها أهل العلم في أنها مدار الإسلام عليها كما جاءت رواية عن إمام أحمد رحمه الله أنه قال وصول الإسلام على ثلاثة حديث حديث عمر الأعمال بالنيات وحديث عائشة من أحجف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث المؤمان بن بشير الحيال بي والحرام بي وأيضا جاءت رواية أيضا عن ابن او عن ابي داود رحمه الله يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة الف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن له جمعت فيه اربعة الاف حديث وثمانمهة حديث و يكف الإنسان الإنسان لدينا وي يكف الإنسان لذينه من ذلك أربعة أحاديث أحدها قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا حديث مرسل ضعيف نسأ عن إسناده في وقته إن شاء الله تعالى وأيضا الثالث لو يكون مؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه ما إلا ما يرضى لنفسه والرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وأيضا ذلك من التي جاءت عن أهل الحديث الأئلم الكبار حول الحديث التي دارت على الدين وأيضا الحافظ أبي الحسن طاهر بن فوز المعافري الأندلسي رحمه الله قد صنف بيتين من الشعر في ذلك وقال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعليك وعمل أن يبني اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملنا كمية. وعند ذلك من الأقوال التي قيلت حول هذا الحديث العظيم، فهذا الحديث عمر رضي الله عنه قدر الله على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعه منه على المنبر. صلى الله عليه وآله وسلم ونقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه أول أمير للمؤمنين لذلك كان يسمى بأمير المؤمنين وأبي بكر لم يسمى بهذا الاسم، ولكن كان يسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبب تسميته وكان هو أول من سمي بذلك لأن أبي بكر رضي الله عنه لم يسمى بأمير المؤمنين ولكن بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلف النبي من بعده مباشرة أما عمر رضي الله عنه قد جاء دعب أبي بكر رضي الله عنه لذلك مقب بأمير المؤمنين هذا حديث أصلا من أصول الدين وفاسمعه كما قلت عمر بن خطاب رات الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات هنا قد ذكر أداة من أدوات الحصر، إنما أداة حصر، أداة حصر أي تحصر ما بعدها فقوله إنما الأعمال بالنيات أي حصر جميع الأعمال في النيات أي ليس عمل بدون نية، كما بين بذلك النووي في شرحه على الأربعين. فقال أن الحديث لنبع على أن النية معيار لتصحيح الأعمال فحيث صلوحة النية صلح العمل وحيث فسد الدنية فسد العمل وهذا واضح من قوله صلى الله عليه وسلم وإذنما الأعمال دونية أولا لابد أن نعرف ونفهم ما يم... المراد من الأعمال هل هنا الأعمال أي الأفعال فقط أن يدخل فيها التعوك أي الترك، أن يدخل فيها الأقوال وأهل العلم أجمعوا أن العمل يندرج تحته هذه الثلاث العمل أي الفعل والترك، والقول فالفعل أنك تفعل ذلك شيئا إما لله وإما بغير الله فالنية هنا التي تجعل العمل مقصدا إما لله وإما لغيره. إذن الفعل يندرج تحت العمل وأيضا الترك فأنت إذا تردت شيئا شيء لله تبارك وتعالى فهذا يكون النية فيه لله عز وجل فدخلت التروق أو دخلت التروق في الأعمال وأيضا القول فالقول أيضا يحاسب عليه العبد و قد ذكر أهل العلم أنه من جملة الأعمال من جملة الأعمال هناك أدلة من القرآن والسنة على هذا فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وبالنيات أي كل عمل دائر على النية ولكن هناك كما قال أو فصل بعض أهل العلم فيها أن هناك الاعمال او من الاعمال مباحات اي لا يعاقب تاربها ولا يسعب فاعلها هناك امور مباحة لا يعاقب من تركها ولا يسعب من فعلها فهذه لا تدخل تحت النيات فهذه لا تدخل تحت النيات مثل الاكل والشرب وغير ذلك من الامور المباحة التي لا يحاسب عليها العبد وقد أباحه الله تبارك وتعالى، له فأخرجها أهل العلم من الأعمال التي تدور على النيات إلا إذا أراد العبد أن يفوز بأجر من الله عز وجل عليها فأنزم النية فيها كما يفعل الوجب إذا أكل جعل ميته أنه يأكل ليعين طعة الله وقيامها لله عز وجل فهنا جعل من المباح طوعة فجعل العمل المباح بميته إلى الله عز وجل يثاب عليه ويكون طاعة بالله عز وجل فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الليات جمعيلية ولها معاني منها القصد ومنها الأرادة إذا قصدت شيء فأنت ترويهي فأنت ترويهي وقد بينا الإمام النووي رحمه الله كما في شرحه أنه إذا وجد العمل وقارعته النية فله ثلاثة أحوال أي الذي يعمل العمل وفي هنية يريد أن يضع هذه النية حول هذا العمل له ثلاثة أنواع الأول أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى وهذه عبادة العبيد والثاني أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب وهذه عبادة التجار والثالث أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى وتأبية لحق العبودية وتأبية للشكر ويرى نفسه مع ذلك مقصرا ويكون مع ذلك قلبه خائفا لأنه لا يدري هل قلب قبل عمله أم مع ذلك أم لا هل قبل عمله أم لا وهذه عبادة الأحرار كما قال النووي رحمه الله هذه عبادة الأحرار وإليها أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها حين قام من الليل حتى تورغنت قدماه يا رسول الله أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا قال أفلا أكون عبدا شكورا فهذه عبادة الأحرار التي فيها شكر لله عز وجل بالعمل وتأدية لحقوقه وأيضا يكون فيه رغبة ورهبة كما قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونها رغبا ورهبة فهذه قمة عبادة الأحرار أنهم يدعون الله رغبة فيما عنده ورهبا مما من يخافون منه من عذابه تبارك وتعالى فهذا أصل العبادة التي يجب علينا أن نمتثل فيها. يصوت في إن شاء الله أخو. طيب رمضان. الحمد لله. فهذه عبادة الأحرار. وبينا أو هذا الحديث الذي. فعائشة رضي الله عنها عن نبي صلى الله عليه وسلم قوله أفلا أكون عبدا شكورا وذكر هنا الشكر لأن الشكر غير الحمد فالشكر يأتي بالعمل أما الحمد فيأتي بالقول والقلب أي بالاعتقاد بالقلب والقول باللسان أما الشكر فيأتي بالجوارح والأرقام ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا فالهنا قدم العمل الذي فيه نية لله عز وجل أنه يفعل ذلك شكرا لله عز وجل على ما قدمه له وهذه كما قلت أفضل عبادات التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن إنما الأعمال بنيات يتضح منها أننا إذا أردنا أن نعمل العمل أو أن نقول القول أو أن نترك هذا الفعل لابد أن نقدمه بنية أي تسبق هذا العمل نية لله عز وجل فيه حتى نؤجر عليه ولا يكون فيه نية لأحد غير الله غير الله تبارك وتعالى جاءت روايات عند من أحمد كان أهل أو أغلب كثير من من يعاصرون الإمام أحمد يسألونه عن النوايا كثيراً، ف يعني جاء الفضل بن زياد قال سألت أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل عن نواية في العمل قلت كيف نواية؟ قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس إذا أراد العمل لا يريد به الناس وجاء جاء عن سفين الثور الإمام المحدث رحمه الله قال ما عالجت شيء أشد على نيتي وإنها لا تتقله علي ولو علمت أحدا يسلب الحديث لله لأ حد... جئته وحدثته وحدثته في بيتي جئته وحدثته في بيتي فنيت أمرها عظيم وحتى تخلص النية لله عز وجل لا بد من مجاهة النفس ولا بد من السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفق إلى إخلاص النية لأنه ليس من الأمر الجسير أن تقول بأني أني كذا وفعل كذا وترك كذا دون أن يسبق هذا أصل واضح وهو إخلاص العبادة لله عز وجل فهذا هو المبارو التي يدور عليه كل الأعمال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى أي ما نوى من عمل فجاءت هذه الجملة تأكيدا لما قبلها اي انما الاعمال بالنيات اي يدور العمل يدور العمل على النية صحة وفسادا وانما لكل مئ ما نوى اي ما قصد من عمله فاذا قصد خيرا فهو له وقصد شرا فهو عليه فهذه جملة تأكيدية لما قبلها من كلمة دي وجاءت هذه او في صوت ان شاء الله وجاءت هذه الجنة كما قلت تأكيدية لما قبلها. والنية هنا لا بد فيه من البيان من أنها تنقسم إلى قسمين أو الولماء على أنها لها معنيان معنى يميزها بين العبادة والعادة، ومعنى أيضا يميز بين العبادات فيما بينها. فلقلنا بأنها تميز بين العبادة والعادة ننظرنا إلى الاختسال فإذا أراد الشخص أن يتبرد أن أو أن يسكب الماء على رأسه دون أن يجعل ميته الاختسال اقتباه بالنبي صلى الله عليه وسلم فهنا فرق بينه وبين الذي ينوي أنه يختسل امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فهنا النية فرقت بين هذا وذاك بين هذا وذاك أيضا النية تفرق بين العب العبادات فيما بينها تفرق بين الفرد والنفر. تفرق بين أنك إذا دخلت المسجد ورأيتهم يصلي يصليون. طول يعني تخرج وتدخل مرة أخرى إن شاء الله. فلو كنا أننا نريد أن نصلي بهر، ودخل المسجد ورأي ماهم يصل يعني يصلون بهر، مثلا الحمد لله. لا قمنا بنية صلاة بخر، وسقطت عنا تحيه المسجد. أما إذا دخلنا المسجد قبل الإقامة، فإنني هنا تقع في صلاة تحيه المسجد. فهنا فرقنا بين العبادة من حيث الفرض والنفر، وأيضا تفرق بين العبادات من حيث الفرض والفر. فلو دخلنا في صلاة العصر ونيتنا أن نصلي الظهر ورأينا العصر فهنا اختلاف وهذه كانت بين اهل الفقه في اختلاف هل يجوز المصلي العصر بنية مع الظهر او غير ذلك ولكن الشاهد الان هو انه اذا دخلت المسجد واني صلاة الظهر فلا يجزئ ذلك من صلاة العصر فالنية هنا مقصودة على أصرات الضر فقط أما العصر فالزمها نية أخرى فالنية تتفرق بين العبادات بعضها البعض وبين العبادات والعادات أيضا بين العبادات والعادات أيضا فقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريم ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة كما قال العلم هي الترك في اللغة هي الترك. أما في الاصطلاح هي ترك بلاد الإسلام ترك بلاد الكفر والهجرة أو الذهاب إلى بلاد الإسلام. أي من دار الحرب إلى دار الإسلام أو لها مسميات كثيرة نشاهد أنها الأرض التي يوجد فيها إنسان لا يستطيع أن يباشر شعائره الإسلامية مثل الصلاة والصيام والذكاة لا يجوز له أن يبقى في المكان الذي هو فيه لا بد ولزم عليه الهجرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من مكة إلى المدينة وهناك هجرات كالهجرة أيضا الصحابة إلى الحبشة وعيذ ذلك ولكن الحجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي حجرة إلى مكانه وهو أحياء الله أخي الحبيب أحياء الله الشيخ الحبيب بن جزا فالهجرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الهجرة إلى مكة وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم الهجرة إليه هي هجرة إلى أماكن عبادة التي يعبد الله فيها مثل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام وأيضا المسجد الأقصى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد حال إلا إلى ثلاث مساجد وذكر هذه المساجد الثلاث وأيضا الحجرة إلى الله تبارك وتعالى ما رب فيكم والهجرة الى الله تبارك وتعالى هي هجرة من المعصية الى الطاع ومن الضلال الى الصلاح ومن الظلمات الى النور فهذه هجرة الى الله عز وجل في بارة قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجوته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وحتى ابن ملق رحمه الله في كتابه شرح عمدت الأحكام جاء في شرح هذا الحديث فقال بأن هذه الكلمة من كانت ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا أي الذي ينوي ويقصد النية الى الله ورسوله في الاعمال فالثواب والأجر يترتب على ذلك فالثواب والأجر يترتب على ذلك لذلك قال اهل العلم ان قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت حجراته الى الله ورسوله في حجراته الى الله ورسوله هذه الكلمة او هذه الجمله الثانيه فانجراته الى الله ورسوله ليست مكررة وليست إكمالا للكلة جل لجلة التي قبلها ولكن قدروا معنى في أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدة فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرى, وأجرى. هذا ما رجحه ابن الملقم في شرحه وعزاه إلى كثير من اهل العلم رحم الله جلول فالهجرة فرض على من لم يستطع ان يقيم شعائر الاسلام في المكان الذي هو فيه فعليه بالترك وعليه بعد من يكث في هذا المكان لانه اصبح دار حرب وعما تار الإسلام فوجب الهجرة إليه وبالنسبة إلى الذين يريدون أو ما قيل في الذين يهاجرون لطلب العلم أو للوظيفة أو الغي ذلك فقد جاز أو أجاز بعض أهل العلم لهذا لأنه فيه فائدة ولكن بشروط منها أن يكون عالم بما سيذهب إليه أيضا أن يكون ملوما بعلوم الشريعة التي يحصن بها نفسه وغير ذلك من الأمور فالأصل في ذلك عدم الذهاب إلا استثناءات ينظر المرهو إن استطاع فهو بذلك يقدر على هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى من هاجر إليه وقوله صلى الله عليه وسلم هجرته إلى من هاجر إليه تحكيرا لهذا الأمر لأن نبيه هاجر إلى الله ورسوله ليس كمثل الذي يهاجر الى امرأة الى دنيا مثل الوظيفة وطلب المال والرئاسة وغير ذلك فشتان بين الاثنين. لذلك أعاب النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة بمكارة لقبره فهزرته الى ما هاجر اليه وخص هنا المرأة من الدنيا وانها من متاع الدنيا ولكن جاء في تفسير لها بقول بإتيانه للتحذير من هذا الأمر لأن النساء كما جاء في الحديث ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء وغير ذلك الأحديث الذي حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل زين الناس حب الشهوات من النساء والبني وغير ذلك ما أدله لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء من متاع الدنيا بهذا الأمر للانتباه ولعدم الانشغال عن هذا الأمر والتنبه له والذي هاجدوا لمثل هذه الأمور ولا يجعل نياته الله عز وجل فالهجرة هنا هجرة حقيقية لا تغني عن صاحبها شمل وذكر قصة عن رجل رجل هاجر لامرأة اسمها مقيس وسمى مهاجر مقيس وقد أخرجها الطبراني عن أذكر في الكبير ولكن الإمام ابن رجل بن حجر رحمه الله كان في فتح الباري جاء وقال بأن هذه الرواية ثابتة السنة صحيحة ولكن لم تقع على الحديث أي أن الصحابي أو الرجل الذي حاجر من مكة إلى المدينة أو من مدينة إلى مكة لأجل المرأة جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس عليه هو ولكن تشابه الحديث معه لأنه فعل ذلك بعد ورود الحديث فالحديث او الاثر صحيح ولكن لا ينتبق عليه الحديث وهذا رجل هاجر من المدينة الى مكة لامرأة تسمى المقايس ليتزواجها فسمي بعد ان سافر مهاجر ام قيس مهاجر مهاجر ام قيس وهذا نوع الذي يفهم ذلك ولا يجعل في نياته لله عز وجل شيء فهذا يكون من الحقارة والمضلة التي يقع فيها بعد ذلك والاصل في ذلك ان كل عمل لا بد ان تقدمه ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم تنصح عنه أرى إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والقلب منبع النيات وما يخرج من القلب فهو ما ينبعث كما بيان بذلك البيباوي في تفسيره قال النية هو ينبعث القلب على او تصحيح شيء وقبول كيف صدق فهو الحق وان قال فذلك فلا او كما قال رحمه الله فمنبع ميات القلب والقلب اذا صالح وكان صافيا كان عنه صالحا مثاب عليه مثاب علي فهذا ما يدور على الحديث باختصار ولا لن أحب أن أطول أو أطيل في ذلك حتى يعني نجمع ما فيه من فوائد فقط دون الإخلال بما يكون فيه من الفائدة فهو حديث من جامعة كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في ظاهره نفهم لأي قارئ ولا يحتاج إلى شرح إلا في بعض المسائل التي تحتاج إلى ذلك فنسأل الله أن يصلح نياتنا وأن يوفقنا لما يحب ويربع وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. إنه تعالى مجواب كريم وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة سنتكلم عن الحديث الثاني حديث عمر أيضا وهو حديث جبريل عليهم السلام وهو أوصى مجالا لما جاء في بيان البين وما يدور عليه من أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان أو ركن الإحسان وأشعر الساعة وما يكون فيه من أداب المعلم والمتعلم وهذا بالصحبة وغير ذلك من الأمور إن شاء الله تعالى ربنا أخذ منا محاضرة 200 أو 3 إن شاء الله تعالى إن أراد الله لنا البقاء واللقاء فشكرا الله لكم حسن استماعيكم وأنصاتكم ونفع الله بكم ورزقكم الإخلاصة والعلم والفهم والحلم إنه تعالى جار كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وصل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم